شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم ذاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزاد وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها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 وَإِ الظَّالِمينَ لَهُ عَذَابُ نَ لِيب تَرَ الظَّالِمِينَ مُشفقينَ مَِّا كَسَبُ وَهُ وَواقُِ بِب وََّذينَ آبَنُ وَعَامُِ الصَّالِحاتِ فَ طاتِجَد لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل